مثل الجنة التي يُعدَّ النَّتَقُونَ تجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمُ لَضِلْهَا تِلْكَ عُقْبَ الَّذِينَ التَّقَوْا عُقْبَ الْكَافِرِينَ النَّارُ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 وكذلك انزلناه حكمًا عربيا قل ان اتبعت اهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق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 يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينا نك بعض الذين عدّهم أو نتوفّيّنك فإنما عليك البلاء وعلينا الحساب. أَوَلَمْ يَرَو respectively أن نَّتِّلَ الْأَرْضَ نَقْصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا لَلَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعْطِبَ لِحُكْمِهِ